بخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه تعالى واستعين وشر الأمور محدثاتها وكل محدثه بدعه لا تتمكن امن من ابدا الدرس لتعرف فصلى على النبي الحديث الله فرصة هي سوق منظمة. اش معنى منظمة? معنى تقام في اماكن مهينة. هي سوق منظمة تقام في اماكن مهينة. وفي اوقات محددة. بيعا وشراءا بمختلف الأوراق المالية ايش معنى الأوراق المالية بيع وشراءا هذا واضح لكن ما معنى بمختلف الأوراق المالية كالشيكات والصندات والأسود اشيكات معروفة اجل اسهم تتملك اسهم في شركة ايه مهيدة فيكون لك حق استثمار مالك فيها ان ربحت الشركة ربحت ايه سهم يعني هذه الشركة مظلم تطرح خمسة الاف سهم يكون سعر السهم مثلا عشرة جنيهات انت تشتري مثلا مئة سهم فيكون لك من هذه الشركة أو تكون مالكا لنصيب من هذه الشركة هذا النصيب نفترض أنه مثل عشر فإذا ربحت هذه الشركة يكون لك نصيب العشر من أرباح هذه الأسهم مواضحة إذن الأسهم هي ماذا هي تملف ززء من, من, من أموال الشركة أو من أصول الشركة أو كل أصول أفضل فما في سندات إيش السندات سنوات خلاف الأسهم سنوات أنت تقضي الشركة يعني بتشتري سندات دورك مالية تدفع مال سند ذات معنى يا إخوان الذين يتكلمون الله هذا الكلام ينفعكم وينفع غيركم شكر الله ونكاح أبراهيم بارك الله عطيب السندات ما معنى السندات تتسمع هذه الكلمة السنادات يعني انت بتروح البنك المركزي بيطرح اسهم او بيطرح سندات يعني من عايز يقرض الشركة الفنانية فبيقرضها يعني بيشتري سندات السنادات دي بموجودها بيصبح مقرض بالشركة بمبلغ كذا فييجي البنك بعد فترة معاناة يقول ان انت ليك عند هذه الشركة السند بتاعك وفائدة مخدرها ايه كذا تمام فابل بيطرح السندات وفائدة وقدرها 11% امام انت لما يجي يحول الحول او قضاء او يحول موعد الوفاء مزين طيب لما يحول موعد الوفاء الدين فأنت بتأخذ الدين عليه فائدة المسمى من قبل البنك المركزي والأوراق المالية أسهم تملك جزء من نف من أصول الشركة سندات إقراض له شركة تمام هذا معنى نعسهم ويش والسندات بمختلف الأوراق المالية وبالمثليات التي تتعين مقاديرها شمال معنى المثليات بي يعني التي تقابل هذه بالأوراق المالية فتطرح مثلا للشركة أسهل مجاركة فنمي والبعض الأحيان بتطرح مثلا خام المترول كذلك فده إيه؟ اسمه ايه اوراق ماليه اسمه سندات في مقابلة ايه مخريات ليه ايه سلع امس بتسمع بورصه القطن بالجغرافيا التعامل على سلعة دي من زمان كان في بورصه ده غير القطن كان بالقرص او كده بالكيل او الوزن او العدد وذلك بنوجد قانون ونشاط البورصه بيقاس بكثره العمليات يعني كل ما تبدا عمليات كثيره يعني بيع اسهم تمام شراء سندات شراء اي ايان كل ما جرت عمليات كثيرة جدا كل ما كانت بهذه البرصة ناشطة ناشطة طيب الآن مفرق بين السوق والبرصة يتضح لنا معنى البرصة من لأن كلها بالنسليات التي تتعين مقديرها طيب وفق قوانين منظمة يعني يتم لك التعريف الآن الفرق بين البرصة والسوق التعاقد في البرصة تحكمه قوانين وشروط معينة مثال هذه الشروط ماذا الاتفاق على شرط التسليم والصنع في شهر كذا بسعر اليوم يعني اولا انا متفق معك على شراء نظرا مئة برميل مترول شهر نظرا شوال يوم السابع من من شوال فيشترك عليه ان هو اشتريها بسعر ايه يوم السابع من ايه يبا دي سمع قوالين منظمة للعمل في في البورصة يبا البرصة يكون التعاقد افك قوانين خاصة وشروط معينة لا تتغير اما السوق فكل صفقة لا اي لا شروط من خاص تمام كل صفقة لا شروط من خاص التعامل في السوق على جميع انواع السلع يعني انت في السوق تشتري اي سلعك لكن التعامل في البرصة يتم على سلع مهيئة ذات شروط مخصوصة وهذا هو الفرق الثاني أما التعامل في البرصة يتم على سلع بعينها أما التعامل في الأسواق فيتم على كل سلع وهذه السلع التي يجري التعامل هيا في البرصة لها شروط محددة لها. منها مثلا تكون قابلة للتخزين لمدة طويلة كيف القطن البترول أما السلع غير قابلة للتخزين مدة طويلة هذه لا تدخل في تعاملات برصة ذلك ما تجد مثلا برصة للطماطم لأن هذه لا تقبل التخزين لمدة طويلة لكن تجد تخزين بالقطن لأنه يقبل تمام ثالثا التعامل في السوق بين البائع والمشتري مباشرة لكن اغلب التعامل في البورصه يتم عن طريق من صماصره وسطاء ما تكتب وهذا ينفع في الورق طيب ان في البرصة يكون القبض ودفع السمن مؤخرا في السوق فيتم تبادل العواضين حالا خامسا صفقات البرصة لها أثر عظيم على الأسعار. أما صفقات السوق ليس لها أثر على الأسعار في الأسواق. يتم التعامل بين طوائف عديدة من التجار، لكن في ال في البورصة التعامل يتم بين من، اما تعامل البورصة فيتم بين متخصصين. وعدوا الطابق الأعلى طيب هل تقدرش توفر له المكان ده طيب؟ ولو ممنده الساعة؟ بدي ممنده طيب المسالة السالسة وإلا اعتذر بأن الشريف ممكن تدبيره اعتذر بأن احنا ندبر الشريف لم يبقى إلا برسان هذا وغضبه اخر درس شامل في درس في فقه الديون يكون غدا الخميس بسم الله تمام درس اليوم في احكام البورصه والدرس الاخير في احكام التامين ويكون غدا وبذلك تكون الطلبه هي دراسة كتاب الديون طيب الدرس الثالثه عمليات البورصه تنقسم الى قسمين عمليات عادلة وهي التي يتم فيها تسليم السلحة والثمن حالا او في وقت قصير العمليات العاجلة عكس العمليات العاجلة العاجلة بيحصل فيها نوع من قبض، وإذا تقبض ف الزمن قصير، لكن العمليات العادلة العائلة العادلة نعم أرسل برشة القطن واحد عرض بض قطن من خم كذا السالر فاير قال أنا أريده تنين قلت يستلمهم ان شاء الله من نغزر الشركة الليلة ساعة كذا ويدفع له ايه عربهم مثلا يبدأ عملية ايش عاقلة العمليات العاقلة هم النوع الثاني وهي عقود يكون بيها تسليم الناقل للملكية الوفاء بالثمن هو الجديد يوم الناحق محدد. كان التعامل في البرصة اوام التعامل العاجل وهو الذي يسمى بالتعامل النقدي ليش يسمى بالتعامل النقدي لمجفع الثمن حالا وهو الذي يقتضي تسليم وهو الذي يقتضي تسليم الثمن للبائع والمثمن للمشتري نعم. هل هذه الصورة فيها شاهدة حجم هذه الصورة، نعم، حجم الجواز، وهذه الصورة جائزة، نعم، يقول سلم، سلم، إيش، سلم في تعديل، هذا ما في تعديل، هذا ما يعد تعديلاً، أبان، نعم، ما من يقبض شيء أصلاً سمن. بل يقبط شمال ده ممكن يقبط حالا او يتدهق انا اشتري منك 20 طن وبطبع يكونوا موجودين ساعة كذا بروحي بس بتمت الاتفاق لما مهمة المكان هنا ماذا التعاقب فقط كم يحصل اليوم انت عارف الاسواق الكبيرة تجارية اللي بتنظم اسواق التي تبيع فيها السلع، انت ما بتنقر السلعة من السوق صحيح؟ لكن بحصل بينك وبنو ايه؟ اتفاعه تمام؟ غاية ما يتم بأنك تدفع عشرة بنيات عشرة بنيات لمنع الضرر بحيث لو سارة جاءتك وقلت لا انا مش عايز السلعة او انت غير موجود اذا انت دفعت ايه سمن تضرره بنقل السلعة ايه اليه تمام؟ هذه الصورة جائزة شرعا هذه الصورة جائزة. إذ ليس في العقد ليس في العقدي من شبه التحرير ما يمنعه وأن البيع قد استوفى أركانه وشروطه. اخوان في البرصة اصلا هو البرصة راي الراجل رايح طن هل يرغبته هذا ما يحدث ده كتبه المكالي ليه بالتعاقد فقط هو عايز يشتري فبيعرف صنعه يقول عشرين طنا من خام كذا هذا يرفع يديه يقول ايه بسبعين وهذا يرفع يديه ايه بستين فإيه برجل هو اللي إيه اللي سعر سبعين تفق على معادل إيه تسليم أو كذب نعم مش لا ما هو بيحدد صفة وأصلا ما بيشتريش هنا ده تعاقد يا إخوان فرق بين الشراء والإيه والتعاقد هنا الذي تم هذا الشراء أم تعاقد؟ تعاقد. بعدين التعاقد، التعاقد، تمام. وبعد التعاقد يتم على صفة معينة. لأن هؤلاء الناس كما قلت لهم يتجروا احيانا في بورصة البضائع. سلعة ممكن تكون إيه؟ سلعة واحدة، ذرة قطن، بقدر محدد، من حيث الوزن عشرين تن. قطن طويلة الطينة، ينتاج مشاهد سنة كذا. هنا عينة السلعة تعين التدوبي له. فهو بيشترع على اساس السفن تمام طيب ذا هذه برصة البضائع، وهذه حكم التعامل العاجل في بورصات البضائع، وانه باور صحيح ذلك لانه قد استوفى اركاب البيع والشراء اخوان الذين يتكلمون ياخبيتين، فإن كانوا يتكلمون بعلم، فما ينبغي للعلم أن يشوش على العلم، وإن كانوا يتكلمون بغير علم، فما ينبغي مرتين أن يشوش الخلاء العادي على العلم، صحيح؟ وإن كانوا يتكلمون سمرًا. ما هذا وقته ولا مكانه وإن كانوا يتكلمون بذكر الله فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجهر بعضنا هذا بعض بالقرآن فإن لم يكون كذلك الجميعا فماذا أقول التحامل الآجة يا إبرامو عقود بيعين دولا حسول التسليم دولا حصول التسليم زي تسمعوا لك خام برين شهر مارس 2004 واحنا الآن ما في شهر من مارس ولا في 2004 يبقوا بيشتري الانتاج اللي ياخد سنة كم الفين واربعة شهر ايه شهر مارك اذا اولى تخلف ايه المرية. لا مش شرط يا رب تخلف عين السلع تمام اثنين وخمسة ويحدد الصفة عشرين مرميل ببن مرميل سياتها بأمن دون يحصل التسليم على ويتم الاتفاق على الثمن وتحديده في تاريخ يعين في العقد أنا أدري المثالة يفترش به المقال مثاله في برصة القطن مثلا بيشترت عليه أنه يسلمه في شاره في شهر شوال مثلا تمام فيكون قد اتفق على السلام قطل طويل التيناء شهر شوار فالصمن يقول له على ان يتم تمام؟ هل ان يكون السعر هو سعر القطن المعروف في البورصة في شهر كذا في شهر في شهر رجب في يوم كذا يبا السعر ماله مؤجر هو كمان صحيح؟ وان ماله. وأجلة نمرك ليه السعر هنا تحدد مش متحدد تمام يبقى الآن يبقى من يمكن نقول البورصة عدارها السوق بدون ايه بدون سلع سوق بدون ايه, ايه؟ لأن الله يتم فيها السلع ما لا وهو بيع لا في التسليم ولا يحدد فيه السمن وغالبا, وغالباً لا يتم تحديد السمن وكذلك قد يبيع بعضهم السلعة قبل تبلكها يعني ايش قبل تبلكها يعني هذا هو يستلم السلعة في شواله اتفق على استلامه ممكن يجي في رمضان عاملة بيعها لآخر لما باعها دوله, دوله لبقى لما تكون سورة التهامل هكذا تمام لبقى نقول وفي هذا التهامل تطلح الأمور الأول عدم تسليم السمن لبقى هل هذا ان نقول هذا سلم يا محمد هذا السلم ليه بيشترط ايه بشروط السلم ده ماذا داخل هذا ربيع ساعه طيب 2 هذا تحديد الثمن انه بيشتري بسعر هذا السعر في نوع من الايه هذا التحديد فده في نوع من الايه لا بدل رهان المحرر بمقامره وهم الاثنين بيقامروا اللي انا على السعر هذا السعر مجهول صح فانا بيشترط منه ايه على السعر القتل مثلا في يوم 7 رجب فأصبح في نوع من الايه من المقابرة. هذا يرجو ان السعر في 7 رجب يسموه وهذا يرجو ان السعر في 7 رجب يسموه في عملية ايه؟ مقامرة زي ما اتنين بير كل واحد منهم مال تمام مهددك على اساس اللي يحصل شايا واني تلير دامه فلوس على اساس اللي يتب من انهب مثلا شيء معين هذا بيرجو ليجي الصالح هو يعني زي انتكورة اللي بالعديوة تمام ده بيرم فلوس على مكانه ده بيرم فلوس على مكانه وانتكورة كلفة فهذا بيرجي ان الكرة تقف عندها وهذا بيرجي ان الكرة تقف فيه هذا هو الرهان المحرم هذا هو الرهان المحرم وإن كان تسمى الرهانا لكنه في حقيقة أمره قمار وذلك أنا هناك بي أنا مثلا هم تنبه وإن في لوحد بالذات بعض المحلات تهر به لوحد بنسمونها البخت الطفل بروح يشتريه كيس مغلق وعلى حسب ايه ما يكون فيه ما فموس اكل كذا او بعض الاحيان بنشد ورقة وينزل فين في الرقم ده قمار ده لانه في قامة يا وبيتفع هتولتا ما بياخد حلوة بسوام الغرض الحلوة هو غرض ماذا الرقم اللي بيتلع فين في الحلوة اما اللي يكسب فيه او يخسر فيه او يخسر فين زي كافي المشروف كذلك من نوع القمار اليوم موجود ان هو ما يحسب في تأدير صلاة المن يارضو ولهبتين استوضى اللي بالعبى التفلين على ماذا على الطفلان على اساسه الخاسر يدفع فيكون هذا من النوع نعم كذا التعديم هذا يعتبر خماره لذا هذه الصورة من صور التعامل فيها خماره ولا لا بان عدم تحديد السمن يخلق نوع من انه هذا بيقام على يوم 7 رجب ان ايه بيرتفع وهذا بيقام على, على يوم 7 رجب ان السعر ايه بينخفض تمام يبقى نمر اثنين عدد تحديد الثمن نعم احنا لسه هنتكلم carisan ride the man in bay ثوري مثلا 5 برنت كذا او بسعر يوم كذا على ان يعيد 5 برنت ده يكون انتاج شهر مارس ممكن يجيب شهر يناير من في البورصة لاخرى هذا حرام ومنين يجي فهذا من الادعاء من هي على ريمازه لبيع السلعة قبل أن قبل أن يقبضها، تمام؟ وصحة للنبي صلى الله عليه وسلم أن منا عن بيع السلة قبل القبض. فيكون فيه من الغرب كما خلت اذا كما وكما ماذا ما عندك في <تصفيق> فالخول عشق ان انت يعني لو رفضنا باعي ما لأملك وانا برضو نفس القرية يعني هذه انتباس علامي وانا باعه لهم شيء يعني مستقر لأ ما لأ يملك فين هو باع السنعة قبل خدد وانا برضو بعد السنعة قبل خددد فين فين فغير السلام عادلنا سأل اننا اذكرها اذا يعني اذا ان في لو انا واحد اجدوا 1000 على السلف البداع بعد الشهر، ايه البداع بعد شهر تاني رفضي عندي صاحب البداع دي بحض واحد تاني فجلت حولتك كنت هدير الصورة جائزة انا قلت هذا شو تقالي ممكن انا الشيء ما هعجش بوس اين بعد الشهر. ممكن انا هذا ايه يكون هذا صدق طيب اكتب مثلا ساعة رابعة برشة الأوراق المالية وهي سوق تنظم عملية متابرة تنظم عملية متابرة اسم الشركات المساهمة وسندات القروض سندات القروض سبق اعدادها تفرد من الاسهم والسندات ده سنده بزء من دين على الشركة يعني انت مثلا بتشتري عشرين سنده وانا بشتري سندات وانا انت مش هوني فاصبح كل واحد منا له دين على مين على الشركة هذا الدين يحدد ايه؟ مفائدة ماليش ذهو بقى الشركة خسرت او ايه؟ لكن فيه اللي الثاني ما يختلف اللي هو ايه السهم اما السهمه فهو جزء من الرأس مال الشركة انت لما بتشتريسه انت بقى متملخ لجزء منه فهذا الجزء بيخذ عنه يبقى السند بيخذ عنه وعليه فالسند لا يخذ على المكسب والخسارة يحب لحامله ان يحصل على ارباح سنوية منتظمة حتى حتى ولو لم تنتج الشركة ارباحه اما حامل السهم هو يحصل على ربح متغير بحسب حال الشركة ثالثاً، حامل السهم له حق في إدارة الشركة أو الرقابة على عملي. صاحب السلام من جلوه حق في جار الشاكل ممكن يترشح في الجمال العلمية ويصبح عدو من صداوة أو كنب لكن صاحب السلامت مميش علاقة أما أصحاب السنوات فليست لهم أي صلة بإدارة الشركة صاحب السلامت سباك المصر في الشرق نعم بسيوش اضاموش الحق ببارك انت لك علي فلوس تمام هل لك علي حق دا انت توجيه في فيها انفقها في او كذا وكذا لا وان كان بيحصل في صندوق البين تمام فقالنا هذه المسألة بركبان فيكم طيب وبني المسألة الثالثة حكم نعم نكلم يا أخوان حكم التعامل في برس الأوراق المالية فرعو أما التعامل بالسندات فقولا واحدا أنه لذا لأن قرضهم لأنه قرض مشترى النفع ثانيا الأصل تجيب على الشروط الاتي الأول أن تكون الشروط أن تكون الأسهم شركات تمت ما يباح نفعه ما يباح نفعه ما يباح نفّر وبعد أول حالة لو اشترى أسهم في شركة كبيرة أو خضر لا يجوز إذا الشاط ان هو يشتري اسهم من شركاته ويباشر نفائق الاسهم مثلا ثانيا عقد جواز ما يسمى البيع على المكشوف لانه من قبيل ديه ما لا ينم ليه البايع ممكن الواحد يروح يدعم بالبرصة في فيبيع أوراق مالية لا يملكها بأسعار مستقبلية تمام هذا يسم بيع على ليه هذا لا يجوز ليه لأنه من ما بايع ما عين مال عين هذا هو الشرط الساري الشرط الساري ماذا ماذا ماذا ماذا ماذا لم تفهم الله فيك احيانا بيتم عملية اثناء باية على المكشوف يعني رجل روح يعرض مثلا متين ساهم من شنك في الاسمن باية وشراء هو لا يملكها تمام فيعرضها جنيه فانت بتشتري 200 جنيه وهو لا ايه باب هذا لا يجوز تمام هذا لا يجوز هو يبيع لك عليهم اللي يتملكها حال ده بزر الناس جدا اللي يجيبها يعتمد عليهم العصارة ترتفع طبالك فقول انا اشتريها مثلا بمئة ابيع بمئة وخمسين متين تمام حيوم عارف من مثلا 200 300 ساعة, ساعة يجي السائر يعملين ينزل ينزل ينزل بخمسين جنيه، يبقى باع بخمسين وفي هنا يجي عشان يشتريه السائر يعملين يرتفع ينتعرفين قانون عرضه ليه بالطلع. وهنا خسر هو ايه والفرق وغدارك ذلك غريب اللي بلعب على المخشوف ده بيكون دريق جدا بيحصل في النعم وممكن ايه ماله كله ذلك هونا الدرح ايه دارت في الفرصة على ايه على المخشوف واعتمد على ان الصحراء ترتفع ترتفع في ذات الاساعي نزل براءة فائزة طبعا إلا أتفهمها في السواحة ما يأتي الأمس كمام ويحنا كده ذكرنا إيه الشرط السالب الشرط السالب هذه العقود الآجلة ليست بيعا حقيقيا لأنه لا يدري فيها تقابل بين طرفي العقد. العقل لكل يجوز السلم والسلم فيه قبل احد من العبادين لذلك لا يجوز السلم بدون تحديد له السعر وإن كان الحديثه لا يساش وبيع الكالي من ايه بالكالي يعني بايع بالدين وفي البركة على واحدة ايه في شهر ثلاثة طويل التينة عشرين طن على ان اسلمك الساعة في شهر اثنين خمسة ارب دين هزي الصورة جائزة غير جائزة انه داع دينبين فاصبح بدين كارب كارب تمام فلا يوجد دين من لكن في بعض السلم بيتخلف احد العوامين ويتقدم الآخر هنا في البورصة ما فيش أحد من من دعم عقد بيع وشراء لا قبض سعر ولا قبضين فهذه الصورة وهذا أيضا بيظهر في بيوة البورصة تمام فقد يدخل في معنى الربا زبعي مشترتنا والتقاضي رابع ما يحصل من احتكار بعض عن المتعاملين خدورة هذه السوق على اخصاد القوم وأنها تؤثر فيه تأثيراً شديداً بلد. طنع هذه المعاملات العادلة الاجلة الصفر سأل الأخيرة هل يجوز المتادرة بهذه الأسهم يا رب ما سهل وديم الجزء من رأسنا الشركة هذه الجزء هو البيع السامنة حكم المتدرب الأسهم والمتدرب الأسهم حلال شريفة أن تكون أسهم الشركة لا تتعامل ان التعامل لوحده ثاني المقود بايه يباردة ضرب صح لكن عادي منسميها المقود ليست ايه ليست مقودا ما الجالة عنها ليست مقودا لا طب طب ما المقود ممكن قواتها الشرائية تفهمها انها مدفعش نشتري بها حدا اصلا بالأ... بالاسود تمام من هذا قيمة خارج الشركة من هذا الشيء قيمة سارية خارج ليه فإذا ليست مقودة فبالتالي يجوز بيعها اللي الساعة يباعه 25 مرة باربعين مرة لكن لو تقرنا عن مقودة بيع بيعها إيه صح فإلا ليست مقودة فعليه. دا خرج في ذيها ما في تعالى اعلم اعلم وبالله التوفيق فيبجل من الغد فعذر الأمس قائم هذه الليلة الساعة 11 ما نريد أن نشق على إخواني شاء الله ننتقي غدا مع أحكام التأمين وكما نباته هذا وآخر دروسنا وتوزيع بعزل مسابقة مسابقة الدورة العلمية شاء الله تعالى يكون يوم السبت بين ركعات الخيم. إن من حاضر إن شاء الله. أيبو تبقى عليها في وقت لاحق؟ وصلنا وما لنا من محمد وعلى آله وصحبه وسلم. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>